يصْبِر العالم مَا يقولُونَ وَذكُر رعَبَدنا دَودَدَ العدِ إهُ أَوابَ إِ سَخُرن الجبَ لَ مَهُ يسَبِّحنَ بِالعَشّ وَإِشوق والطْيرَ مَحشورَة كلُ هُ أَواباء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 فَقُلْ اكْفِلْنِي هَا وَعِزْنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نعاجه. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى بَغْيِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق وَلَا تجبع الهوى ولا تجبع الهوى فينضلك عن سبيل الله